ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم و اسحاق ان ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين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 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارات ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تامن على يوسف واننا له لناصحون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 فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْ وَأُوحَيْنَا إلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً أَن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 119. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 110. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب 111. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَّعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكَنَ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ولא إن لم يفعل ما أمره ليسجنا وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين Fاستجابله ربّه فصرف عنه كيدهن إنّه هو السميع العليم ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان.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 Ya sahaba istighlā'arbab mutafrīqun khair amil lahu al-wāhid al-qahhar, ma ta'abudun min dhu'nhi illa asma'an semaytumha antum wa abā'ukum ma anzalallāhu bhiha min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 أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات حضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا ابغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فاغسلون Yusuf, ayyuh al-Quran, Roca Empadah adalah hanyumpa penduduk- penduduk semester. Sepan isiap ayat dan ifatelson Nachtlenderun CARP dan lain atas. D Designer bagat saya Qala tazrangun saba senin daban, fma hucatum fadruh fi sibulih illa qali lam mma taakulun, thumma yatim bagd zalk saba shidawiy, kulna ma qaddam tum lahunna illa qali lam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 Kata seorang wanita yang berharga: "Saya telah melihat kebenaran. Saya melihatnya sendiri, dan dia bukan orang yang berkhianat. Itu untuk mengetahui bahwa saya tidak mengkhianatinya, dan Allah tidak 121. Inna nafsa lakammarata bilisuuu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi rafurur rahim. 122. Waqal al malik utunii bihi aastakhlisuhu linafsi. Falama kallamahu qal inna ka liwom ladeyna amin.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 107. Udala da'im años Elliot, untuk m¬ ia memberikan 08. B Prabai sajur remember dan dia tak menjadi mayro. 109. undang ayat kembali ke obra الا ترون اني اوف في الكيل وانا خير المنزلين فان لم تاتوني به فلا كين لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون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 قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا عدت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير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 Jangan lupa untuk berikutnya, 1000 impose DRN Systems dan geschultaknya di belakangnya pada wish้า Anda, feldikh realised dan tunjukkan kepada diri Jadi, Anda tidak tersetut oleh yang mereka drolah Jadi, ketika mereka melakukannya di impresi, diajem El Arab Detong Chinese memberi diri dan satu saat bertahan di Bicay in yang ingin board lain mereka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 Qal an tum sharr makanoh Allah a'lam bima tafsufun. Qalu ya ayuha al aziz inna lahu aban shaykh kabi rah. Fakuz ahdana makanoh inna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 فَلَمَّا kemudian الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ al بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ New لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا Setelah difvin لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي 118. Inna hu hua lgfur rrahim 119. Falama dkhalu ala yusuf áwa ilyhi abowei 111. Wqal adkholu Misra in shay Allah 112. Warafah abowei hiala l'arsh wakarulu 113. Wqal ya abatihahat ta'wil rūyyaya وقدن وقد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء. إنه هو العليم الحكيم.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 Qul hadhih sabil aduul ila Allah, ala baciiratana wman ittabani, wsubhanallah wma ana min al-mushrikin, wma arsalna min qablik illa rajaal Nuhi ilayhim min ahli al-qura, afa lam yasiru fil ardh انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَذَاقَ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نصرنا فنجي من Walau yurad bæsna an al Qaum al Mujrimin. Läqdä känä fi qassahm mäbrratul äul al Albab. Ma känä hadithi yuftera, wäläkin tacidqal läbi bänä yädehi wätfciä l käll shäiwo